كله يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاره من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشي ليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاهَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ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 ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن أعلم أن أما أوزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر غلو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يؤصل ويخشون ربهم ويخافون شوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويذرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عطب الدار جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الدَّارِ وَالَّذِينَ يُنْقِذُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أن يوصل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 ويقول الذين كفروا لأولاء مزن عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ولا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّ قد خلت من قبلها أمّ ولتثن عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قنوا ربي لا إله إلاه عليه توكلت وإليه متاب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 أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتيها وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا فامليت للذين كفوا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب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 مالك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريه وما كان لرسول أي يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نري أنك بعض الذين عذهم أو نتوفّي أنك فإنما عليك البلاء علينا الحساب أو لم يروا أننا نقتل الأرض ننقصها من أطرافها والله يحبم لا معاقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبل فللك المكر جميع يعلم ما تكسبه كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لا استمر سلما قل كفّا بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب